الصلاة بمنا يوم التروية والجمعة بمنا وعرفة وقال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنا ثم يغدو إذا طلعت الشمس إذا عرفة ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ابن عمر صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات وصل الصبح صبيحه يوم عرفه ثم غدا الغدو هو الرواح مبكرا كما قدمنا لغه الغدو اول النهار والرواح من بعد الزوال والعشي كذلك من بعد الزوال اذهب الى منى جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصعود أنه يوم سابع من ذي الحجة خطب الناس وبين لهم أحكام الصعود إلى منا والذهاب إلى عرفات وأحكامه وفي اليوم الثامن ويسمى يوم التروية لأنهم يروون القرب ويأخذون الماء معهم إلى عرفات لأنه لم يكن هناك مياه ويحتاجون الماء من يحملونها معهم من مك ونعلم بأن السقيا مكة زمزم نقول ذلك لكي سياتي في نزول النبي صلى الله عليه وسلم في إفادته من عرفات نزل فبال فتوضأت بزمزم حتى لا يظن طال من أين زمزم إلى ذاك المكان هم كانوا يحملون الماء معهم من مك لعدم وجود الماء في تلك الأماك وان كان بنعمة الله وفضله من زمن الرشيد الى اليوم الماء متوفر في تلك الاماكن بما اجري من مياه هناك على اختلاف احوالها وفي يوم الثامن خرج صلى الله عليه وسلم قبل الظهر من مكة بالقدر الذي وصل ميناء عند زوال الشمس ويتفق العلماء جميعا ان الحاج اذا ترك الخروج الى منى وبات ليلة عرفة في مكة وخرج من مكة الى عرفة مباشرة يوم الوقوف لا شيء عليه في دم وان كان خالف السنة وغاير الافضل والافضل هو هذه الخطوات التي نقلها العلماء في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج صلى الله عليه وسلم ضحى اي قبل الزوال بما يسع الوصول الى منى حوالي سبعة كيلو يقدر الزمان لها والان مسيرة السيارة بخلاف مسيرة الابن فصل الظهر وصل العصر وصل المغرب وصل العشاء كل فريضه في وقتها قصرا ركعتين ركعتين والمغرب على تمامها يهمنا هنا ايش؟ لا جمع عند الطلوع ولا جمع في منا بعد النزول من عرفات وإنما تقسر الرباعية وتصلى كل فريبة في وقته ولما أصبح صلى الله عليه وسلم وصل الصبح وأشرقت الشمس ذهب إلى عرفات ويقول الفقهاء من قدم الضعفاء قبل شروق الشمس وسرقت عليهم في وادي محصر فلا مانع لأنه تابع لمن وعلى كل كل هذا بيان لما هو الأفضل.